ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام نعم يحتجون بأنه يجوز الإنسان أن يخرج عن الشريعة أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق أو أنه يزعم أنه ولي من أولياء الله فليس بحاجه إلى الرسول ويحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام فإن الخضر في وقت موسى ومع هذا ليس هو من أتباع موسى ليس هو من أتباع موسى نقول موسى عليه السلام رسالته ليست عامة كرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يكون في الزمان الواحد الوقت الواحد أنبياء متعددين أنبيا متعددين وكل له شريعة وكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجة لأن الرسالات السابقة ليست عامة أما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي عامة للثقلين للجن والانس فلا يسعى احدا الخروج عنها مهما بلغ من الولاية ومن العلم ليس له أن يخرج عنها بخلاف الخبر فإن رسالة موسى عليه السلام ليست عامة انما هي خاصة ببني إسرائيل قال موسى يا بني إسرائيل وقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله لكم يعني بني إسرائيل وهو رسول إلى بني إسرائيل وليست رسالته عامة للثقلين كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى لأن شريعة موسى خاصة لا تتناول كل أهل الأرض. نعم. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليه. الخضر عبد صالح. الخضر عبد صالح. اختلفوا فيها. هل هو نبي أول من أولياء الله؟ عنده علم أعطاه الله علما أعطاه الله علما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم فهو عنده علم من الله سبحانه وتعالى ما هو من ذوقه ولا من وجده ولا من الله أعطاه الله وقيل أنه نبي يوحى إليه رجح بعض العلماء أنه نبي ومنهم الشير عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أن خاضر أنه نبي لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للانبياء والفريق الثاني على أنه عالم وولي من أولياء الله نعم ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام كان غالطا من وجهين أحدهما أن موسى عليه قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام اعطيت خمسا لم يعطها نبي قبله ذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهذا كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعها نعم أحدهما أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان الخضر من أتباعه ولا كان على الخضر اتباعه فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه كما قال الله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أنه لا يسعه الا اتباعه فكيف بغيرهم نعم نعم. ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان سواء كان نبيا أو وليا على الخلاف نعم سواء كان نبيا أو وليا ما يلزمه اتباع موسى لأنه لم يرسل إليه نعم وبهذا وبهذا يجزم بأن الخضر ميت ردا على الذين يزعمون أنه حي لأنه لو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه هنا. ولهذا قال الخضر لموسى عليهما السلام أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله, علمك الله علمكه الله لا أعلمه نعم فدل على أن الخضر عنده علم كما أن موسى عليه السلام عنده علم ها. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا ليس لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أن عندي علم ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله الخضر مع موسى ليس لأحد أن يقول هذا لأن الله أوجب على الخلق اتباعه صلى الله عليه وسلم نعم. الثاني أن ما فعله الجواب, الجواب الثاني هذا الجواب الأول نعم. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام نعم. وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك نعم الجواب الثاني أن الخضر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى عليه السلام فلم يكن ان يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر لأن الخضر لم يعمل شيئا يخالف شريعة موسى لكن فعل أشياء خفيت على موسى فلما وضحها له أقره على ذلك واعترف له نعم انما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعه موسى عليه السلام وموسى لم يكن علم الاسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك فان خرق السفينه ولما, ولما وموسى لم يكن علم الاسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك فقره على ذلك ما في فقره موسى على ذلك قصة قتل خرقه للسفينة في البحر وقصة قتله للغلام وقصة إقامته للجدار في البلد الذي لم يضيفوه هذه تخفى على موسى فبينها له الخبر نعم سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه الصبر نعم. فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز نعم هو أراد, أن أراد بخرقه السفينة في البحر موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها هذا في الظاهر ولم يكن يعلم مقصود الخبر الخبر علم أن هناك ملكا غاصبا يأخذ كل سفينة كل سفينة صالحة ياخذها فموسى عليه السلام خرقها لأجل أن يعيبها فلا ياخذها ذلك الجبار خرقها ورقعها رقع الماء ولم يخرج على الناس فإذا رأى الملك هذه السفينة مرقعة تركها نعم وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا نعم وقتل أهل الغلام بين أنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبر أن يضل أبويه لأن الله أطلعه على أن هذا الغلام لو كبر لا أضل أبويه فقتله لأن هذا له حكم الصائل والصائل يجوز قتله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكهرا فأردنا أن يبدلهما ربهما, أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فهو من باب قتل الصائر لأنه لو كبر لصال على والديه فأضلهما وهذا مما أطلعه الله عليه نعم وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا وإن كان صغيرا لو جاء واحد يقتلك له صغير له ابن سبع سنين ولا يندفع إلا بقتله تقتله نعم فهذا صائل على أبوه علم الخضر بما علمه الله أنه لو, لو كبر لصال على ابويه بالكفر والطغيان نعم ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله من كان تكفيره حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل, الغل عن قتل الغلمان نجده, نجدة الحروري يعني من الخوارج هذا من الخوارج من رؤوس الخوارج سأل ابن عباس أن قتل الغلمان هل يجوز أو لا يجوز نعم أجابه نعم قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم نعم لأن الخوارج ديدنهم القتل سفك الدماء يقتلون الصغار والكبار الصغار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطياه الخضر، أنه يعلم معالهم وما يكون من من شانهم ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض يقتلهم. ما إذا كان ما يعلم فلا يجوز قتل الصغار. نعم. إن كنت ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. لا. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال وأما وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض نعم والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالف شرع الله هذا الأمر الثالث الأمر الثالث هو اليتيمين لما بنى الجدار وأهل القرية لم يطعموهم يقول كيف تبني لهم جدار وهم ما لو شئت لا عليه أجرى قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما يعني لو ترك الجدار ظهر الكنز فهو بنى الجدار ليستر الكنز ويقفيه هذا إحسان إلى الأيتام ما هو إحسان إلى أهل القرش إحسان إلى الأيتام وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر هذا من أمر الله سبحانه وتعالى نعم وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر عليه انه قال لو شئت لتدخلته عليه اجر يعني عوض وهو بلا عوض نعم واما اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الاعمال صبر الخضر على الجوع معه موسى لانهم لم يضيفوهم فاحسن الى الايتام وصبر على الجوع نعم فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك مخالفا شرع الله أما كان الخضر بهذا مخالفا شرع الله ولهذا قال وما فعلته عن أمري نعم لا لتتاويل تاويل يعني تفسير تفسير ما غمض على موسى عليه السلام نعم